مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها ندعوك يا رب ندعوك يا تحمي مرابعها فالشمس عين لها والليل نجواها والسنبلات تصلي في مزارعها والعطر تسبيحها والقلب مرعاها مولاي مولاي يحبك زادي ومؤمسي في سهادي يا are <laughs>